يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وَصَاحِبَتِهِ وأخيه وَفَصِيلَتِهِ التي تؤويه ومن في الأرض جَمِيعًا ثم يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لضى نزاعة للشواة دعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون.